مَنْ كَانَ يظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيُمْدِدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيُمْدِدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَهِدُّنَّ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 لَْ تَرَ أن اللهَّه يَسْدُدُ لَ مَن فيِي السَّمواتِ وَمنَنْ فيِي الأرض وَالشَّممسُ وَالقَمَرُ وَُّدُوم والدِبالالُ والالشَّدَر والدَّوّ وَككثيرٌِ مِن النَّاس وَكثٌ حَقَّّ عَلَْهِ العذااب وَمَيون فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا تصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَنُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ عبد الله على حرف فإن أصابه خير من تمؤن به وإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يدره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد هنا في قوله جل في علا ومن الناس من يعبد الله على حرف قلنا هذا من فعل المنافقين فنعطوا, بها فنعطوا منها رضو وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون والحال الذي تجرد لله جل فعلا فإنه في كل أحواله سواء على على خير أو على سعة رزق أو على نعمة فهو على عبادة جليلة مقابل هذه النعمة الجليلة هو أن يشكر ربه جل فعلا لتسلط النعائم وتزداد وإن كان على برية على نخمة فأمره أنه يصبر صبرا جميلا لربه جل فعلا فهو في كل أحواله يرضى عن الله ويرضى بالله جل في أولاه وفي كل أحواله راضيا بربه, راضيا بربه راضيا عن ربه جل في أولاه راضيا به مقدرا راضيا عن الله جل وعلا مشرعا يحمد الله على كل نعمة وايضا يصبر على كل بلية عالما بأن الله جعل ما أراد له إلا الخير ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نتمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فإذا انقلب على وجهه خسر الدنيا بأسلها وخسر الآخرة أيضا ففي الدنيا إن أراد المال والسعى والرزق والسلطان والجاه فهذا أيضا لا يكون إلا من قبل الله جل في علا من كان يريد رحاة الدنيا من كان يريد رحاة الدنيا وذينة نوفي إلهي أعمالهم ونوفيها ولذلك قال الله تعالى ذلك هو الخسران والمبين لا خسران بعد هذا الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو اضلال البعيد يدعو من دون الله لله شعلاه ما لا ينفع ما لا يضره وما لا ينفع لا يملك لا الضر والنفع إلا الله جل فعله ولا يملك ما في الدنيا إلا الله جل فعله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيس ويدعوا ويد لمن ضره أقرب من نفعه لأنه لا يملغ لنفسه نفسه ولا ضره أنه لو دع غير الله غضب الله عليه وإن غضب الله عليه كان عليه وما ومن كان الله عليه فمن معه قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك والضلاء البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ربي سلم مولانا ربي سلام الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد في قوله تعالى ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من فيها دلاله واضحه على تفضيل الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الإيمان لابد له من عمل وان الجنه لا يدخلها إلا من قدم عملا ان الجنه لا يدخلها الا من قدم عملا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين امنوا والايمان ان كان في القلب صادقا وجب أن ان أو او نرى له اثره عملا ظاهرا فإن المؤمنة الذي ادعى انه امن بالله تبارك وتعالى واجب عليه أن يأتي بكلية أركان الإسلام كل ذلك على ما استطاع الإنسان كصلاة وزكاة وحج وصوم قال إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات ما يمكن أن تدد وصف الجنة أو الكلام على دخول الجنة بالإيمان دون العمل الصالح وأيضا كما قلنا فأن الظاهر والباطن يرتبطان يرتبط نصيقا وأن الباطن يؤثر تأثيرا ظاهرا في الظاهر فكلما كان الإيمان في القلب مغروزا كلما كانت الأعمال ظاهرة وإن الله إذا أحب عبدا وصقه لكل خير ولكل بر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الله يبيlinkا الذين آمنوا وعملوا صالحته جنات ليس الجنة واحدة بل جنات إن ضائفا الذين آمنوا وعملوا, وعملوا صالحته جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جداً على أن الخير كله بيد الله جال شعلا وأن الله قد فرغ من رأيباته وأن من أرد الله له خيرا ندخله الجنة وأن من أرد الله إهلاكه أهلكه سبحانه جال شعلا إن الله يفعل ما يريد لابد أن نفهم شيء أنا أسألكم أولا هنا في قوله إن الله يفعل ما يريد هذه الإرادة أي نوعي الإرادة هذه الإرادة في قوله إن الله يفعل ما يريد أي نوعي الإرادة نعم كونية شرعية كونية شرعية وضحان قالت كونية عامل زيفون قال كونية نصف قال كونية الإرادتين قال الإرادتين أبو الصحيح الراجع أن نقول بأن المؤمن الذي يسفل الجنة قد توافقت الإرادتين فيه المؤمن الذي يسفل الجنة توافقت الإرادتان فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرائية والمعنى بأن الله جاء على أراده, أراده من أهل الجنان فوفقه لاستمع والطاعة ولانقياد لربنا الرحمن نعم. إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات في تدريب من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ولابد أن تفهم إذا قلنا بالإرادة الكونية لا بد أن تقول أن, أن،, أن الأمر على على علم وحكمة لا بد أن تقول أن الأمر على علم وعلى حكمة قال الله تعالى أن الله يدكى الذين أمنوا عملوا صالحات جنات تريه من تحتها الأنهار تعال هنا إن الله يدكى الذين أمنوا عملوا صالحات جنات تريه من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيص قال كان يظن الذي لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء قال الكلام خطاب لكفار مكة وأيضاً الكلام للمنافقين الذين32 هشككون الله ينصر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال من كان يظن الذي لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ماغ المعنى هنا ان يقود لحد الى السقف شوف نفسه ولاش نفسه من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره وهذه فيها دلاله على على على الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم وان الله سينصره وينصر به وينصر الاسلام وان الله تعالى يجعل اقبته لهم الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين وقد قال الله تعالى كتب الله الأغربان أنا ورسلي نعم. قال الله تعالى من كان يظن أن لن الله الأخيرة والله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الأخيرة له الكرامة الأظمى والشفاعة الأظمى وأن المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر الجميع يدنو تحت لوائي الله جل جلا في علاه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واخذ نصر الله دلا في علاه عندما قال الله تعالى مبينا من العظيمه عليه قال قد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فالله جل في علاه بينا برحمته وبعظمته وبكرمه كيف مكن للمسلمين والإسلام ونشر الإسلام في ربوع الأرض مشارقها أما غاربها في مدة عجيزة من عمر الزمن قد قاموا على رقاب العباد جميعا وعبدوهم لرب العباد سبحانه جل في علاه والله جل في علاه قد بشره بذلك وهو بشر أصحابه بذلك رأيتم يوم أن ضرب الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين قال المنافقون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بكنوز كسرى وقيسر وأحدنا لا يغضي حاجاته خاليا إلا خائفا وهم هم الذين أصفهم الله لا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أما الإيمان حتى بعد ما كانوا في الظروف الحالكة وبشرهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أنزل الله في الكتاب البيان لأنه قال إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل عنكم وإذاغت الأبصال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك هناك تري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدها ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فكانوا من أعظم الناس يقينا في الله جل فعلا لذلك وصفهم الله جل فعلا وصفهم الله جل فعلا, الله فعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسون الله ونعملوا كين فزادهم إيمانا وقالوا حسفون الله ونعمل وكيد <تصفيق> نعم. قال إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا صحاة جناتهم من تحتها الأنهار وإن الله يفعل ما يريد من كان ظن أن لا ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذبن كيده ما يغير هذه يحيلة يمكن أن تذب عنه ما يغير لا وإن الله سيمكن له وسيفتح له الأسماع والقلوب وإن الله سيجعله من المنتصرين وإن الله جل فعلاه سيمكن له الدين وإن الله جل فعلاه سيجعل له القبول في الأولين وفي الآخرين وإجعلاه سيد المرسلين سبحانه, سبحانه جل فعلاه فجعله كذلك وفي الآخرة الجميع يتراجع وهو الذي يقول أنا لها أنا له والجميع يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم من الأنبياء والنبي عليه وسلم هو أول من, من يمر على الصلاة هو أول من يدفل الجنة وهو أول شفيع مشفع بأبي هو وأم قال وكذلك نعم أي مثل ذلك إشارة لما تقدم لما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات نعم وكذلك أنزلناه آيات القرآن آيات بينات وهذهografها دلالة أيضا على أن البيان من القرآن إلى القرآن وكذلك أنزلناه هنا انزال الكتاب القرآن العظيم من رب العالمين وكذلك أنزلناه آيات بينات يعني فيها إذناة علو과 الله كذلك أنزلناه التنزيل لا يكون إلا من علو وكذلك أنزلناه آيات بينات يعني أنزلنا القرآن وهذه إثبات عروج الله جل في التنزيل والعروج كل ذلك يدل على العلو وكذلك أنزلناه آيات القرآن آيات بينات واضحة جليات وكذلك أنزلناه آيات وأن الله يهدي يهدي ما يريد ففيها البيان من القرآن والبيان من السنة إذن القرآن أيضا هذه فيها رد على الأشعار فيها رد قوي على الأشعار كيف ذلك؟ أنا متعب بعض الشيء محمد سمحني حقا أنا متعب بعض الشيء يعني يعني الصوت ضعيف أكيد مني فسامحني أنا أسف طبعا هو هو هذا صحيح هو فيها رد على الاشاعره رد على الاشاعره الذين يؤولون صفات الله جل وعلا على الاشاعره الذين يؤولون صفات الله جل ويقولون بان الله حدثنا حدثنا بما لا نعقل بان الله جل وعلا حدثنا بما بما لا نعقل فيكون هذا القرآن العظيم بيان, بيان فيه رد عليهم من ممن قال بأن ظاهر القرآن غير مراد من نهي البلع والضلالة ففيه رد عليهم قال الله تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله وأن الله يهدي من يريد فعن قوله هنا وأن الله يهدي من يريد المقصود بذلك هداية القلوب والإرادة الكونية لأن الله شرعا أراد للجميع الهداية يعني شرعا أراد الله للجميع الهداية نعم خلاص هذا التفصيل هذا رد على الأشعارات تفصيله الآن نحن قلنا رد على الأشعارات إجمالا تنقل رد على عليه تفصيل بالتفصيل فيكون رد على الأشعار نأخذ عند هذه الآية العظيمة وأن الله يهدي من يريد قلنا هنا الإرادة هنا كونية لأن الله أراد شرعا هداية الجميع لذلك arsal lahum rusul wa anzala al kutub al fawaid شكرا لكم أهلاك لا إيمان من غير العمل الصالح لا صحي الإيمان من غير العمل الصالح إن الله لا يضيع أوليائه والإضلاء البيض اللجل في علاه الرد على الأشعار الرد على الأشعار في سلف الظهر <تصفيق> ما انشرت وانشرت كثيره في ما في يقول اكرمكم مباشرة هنا هناك من يسال يقول انه في الجيش ويريد الاضحيه وهو وهم مرين بحلقه اللحية. هناك اي يريد ان يضحي ولكن في الجيش وهناك طن مرون بحلقه اللحيه وكده صار مرتين هنا. أكرامك الله شيخ خانم هناك من يسأل يقول أنه في الجيش ويريد الأضحية وهو مأمور بحلق اللحية وهو بطبيعة حل الجامع أكثر من هو مثل حلق شعر الإنسان كذا أراد أن يضحي على الاستحباب وليس على الوديو نعم عدم الأغذ من على الاستحباب وليس على الوديو هذا مناغ من الأصفار من النعم والحديث يا شيخ والحديث نعم فلا يأخذنا على, على الكراهة ليس على التحريم و... إلا أن أصل وتحية على الاستحباب ليس على الوجب آه صحيح شيخانا برأت فيكم يجوز صيام بنيت القضاء في هذه الأيام نعم يجوز بنيت القضاء ويكون عمل صالح أيضا أداه في هذا ال... في هذه العشرة فالشيخ اقرا القران من غير صوت مسموع هذه ليست قراءه هذا تزبط هذه ليست قراءه نختم اليوم الله الكلام على مساله الغصب